الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نور إنه كان وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ تِلْكَ الْقُرَىٰ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ نَرَتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْدًا عَلَيْكُمْ عِبَادٌ لَّنَا أُمَّةٌ قَدْ بَشَّرَهَا اللَّهُ وَلَٰكِنَّ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَّنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيَلَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ النَّفِيرَ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ أَوَاعِدُ الْآخِرَةِ الْيَسُور وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولتذكروا ما علّت تذيرا. رحمه الله مشتاق جنس الله الرحمن الرحيم. وقبل أن يعهد كان الصورة الإخراج باللوجيرة. قال سبحانه: ألا وحيد سبحان الذي أسرى بعبده الليلة سبحان وحأن الزهن الذي عليه أسرى جوري. دعديه دون كيس ليلا هب النوم من المسجد الحرام خبر مساج كفر مطرها من المسجد الأقصى رحور مساج كفر جاي ومركب خلاج الذي مساج كاس وباركنا أن بركة إن حوله حراري سيقولك كل عدان كذبنا دول بركة بذانه رابق أي خير ك أي كبر ذي هاي وأنبيا ساري جري جنرية هو بانه قوّرناه وله سبحانه وتعالى. الحرسون كلهم جنرية صلى الله عليه وسلم، السيد الحرام كلهم جنرية، مسيرة الله جي، جنرية وصلوا تصنع من آياتنا آياتنا نجح ورسان وحبات تصنع على ما تواهون وتعالى. إنه هو السميع البصير، إنه إلهي هو إلهي السميع وأم قلبنا البصير وأعرق بطننا. هي warta Aadiad waranta, so ra la u in badan badan badan badan ayqaa war silay u dhaca is. Ru markarrabaadayn wehaa gaal ko tottaa ta dirki si markii laga joga tal sanagu Sanadki أيها بسم وتعالى تعالى جوري وهل كلاص صيوا صموات اللوحي وصلات دمك اللي جسر فرديلا الله عليه سبحانه وعثمان كنزهن الذي أليه أبصر جوري بعبده دون كيس الليل الهيني مجوري من المسجد الحرام بقجري إلى المسجد الأقصى بقجري مسجد كفوجاود أماك كفوجاود إن بلن بالله صل الله الذي مسجد كيو والمسجد حول باركن حوله لوقا كوت وورن ودل بركة شناد لوقا شاملا oo ay ku badan cagaar waxaan loo yiri dawaabaro adduunka hadduu si ka soo qalalo isagu ma qalalo wey shamada ay lambar talaadaha luqadda carabiga wa meesha weygid cagaar ka ah aan laga weeyn khayrta iyo dooga iyo geedaha iyo sariita iyo waka ilaahayina subhanahu wa ta'ala anbiyaada laga soo bilaabo nabi ibraahim intii ka dambeysay halkaas uu ka soo diriyay dunriyow rasuulka min ayatina ayada annaga xaqoodaan wax uga tusno inahu ilaahi wuu samii'ul basir ilaahi wa kam magla sawdadka way wax walba oo sawdila sawi fi sawu magla al basir wahu walba ilaahi subhanahu قد ta'ala wuu u yahay oo وَقُلْنَا كنري يَا ابْنَ سَرَاحَ كُنْ لِي أَلَّا تَسْقِطُوا حَيَّارَنَنَا مِنْ دُونِ أَنَّكَ سَقَتَ يَدًا وَكِيلًا نِضْحًا فِيهِ إِلَى الْيَوْمِ إِلَٰهِي سُبْحَانَكَ سَقَى وَقِيلَ قَدْ غَنَنَ إِلَٰهِي وَقَدْ سَقَتَ يَا حَقُّ قَلْصَوَانَ إِلَٰهِي وَقَدْ سَقَتَ هَوَمَلَيْنَا يَوْمَ الدَّرَالِنْتَرِ آخِرِيَ أَدُونْ إِلَٰهِي كُكَسْوَانَ مَرَّ دُرِّيَةً ثَمَنَ يَا دُرِّيَةً فضيضة وشبهه نبي النور مخلوق هذا أما واحد من يعلم الجواب أصلاً والنبي له النور دريّي السوء إلهي سبحانه وتعالى عد كل فرع كمّر جداً وما كنّ نتفر عن طيمته دون كبابا إلا أولاد من نوع صدق هاي الموجين وشبهه سبحانه وتعالى النبي الله النور قضيضة. إنه النور كان وصفه عبدا أصلاً saxora ga shukriin badan marka qudayda abaali subhanahu wa ta'ala wa aabiin oo duriyadii kibadooda tiin waxa joogay dhana ilahay waxa uu in sii oo ugu horeeyso islaanimada iyo iimaanka ku shukri waali subhanahu wa ta'ala u gidin siyaadinaa suuraha balan qaaylaynaa in shukr tum la adin la adinna kum wa itaa rabbuk ilahay aan ayu dhiyo rooh ka soo ugu shukriyo wan ku siyaadinaa waxaad ku shukumi natska ilaahi wuxuu siya laakin iimaanka dadu jacal inay ilaahsiya islaamka ilaahi dadu jacal ayuux subhanahu wa ta'ala siya marka waxa lagu sheere waxa uu weyn ilaahi ga muslim kaadagay ilaahi ga muuminkaadagay in badan ku shaqadeey iimaankaaga iyo waxa ahay ilaahi qoodaadnay durriya taman ya durriya alka hartunida soo qadaray ya durriya taman مان كاثي يخلو حملنا وحملنا انحن باهرين معا من نور نور ذاتي انعي ساحن باهرين دونجي سيقالي بدريني سوى تهم بقالي سبحانه وتعالى مركضات كاثاو اقتدوا بيه كديره وتشبهوا بيه السيئة كيسية من نور انه نور كان وطلقه عبدا شكورا وقضينا وان وحيوني الى بن وقضينا وان اعلامنا وان اويسيني وقضينا وان اويسيني الى بن اسرى يا في الكتاب, الكتاب كتاب التوراة وحنقول بس إن لتفسدنا والشهادين في الأرض الأولى ده هي سمر الطين اللي بجّر ولا تعلونا وإسكبرنا إنسان، فروع إسكبرين كبيراً وين؟ لا سؤال سبحانه وتعالى فاتن كتاب قدي هوش لجن قوّي سان توراة بصفه أركان بالي أو كقريد، دون كأية فساد إنسان والكبير بتكبرنا أو أمبيري بعذو الله يان وبكلال نبي وقلال إلهي سبحانه وتعالى ذاتكي حقيسة أشيق جريها بيترينه مركا فساد منه حقوقين دولة فساديه روح المسلمة اللي تدريه النبي روح دريه كور فساد هو المجره كعرض إصوى رسوله التواطيه أيها حلواريه إلوه إلي ما عدمت وعدمة فرمت محا كاوين أو كاحر موين مركا صار رسوله ان تقول لها تباوه حوين إلهي بنقول لها روح المؤمن كا أيها واحد بضان مركه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لوين لو زوار الدنيا اهون على الله من قتل من قتل نفس مسلم ادون كنوا ضنا وبابك عاد سكداي أي أكي سكره مركز وولي في في إله انتي سكرى وصير روح مو من والدلو مركه ديلكي بعد يوم ووري ودت في عنا بايلين نبي يدي بين تيرن بريما دي بين سبحانه وتعالى ساس مره هو شغله مركه مخا دعحايه مركه ديلكم يشا قبه تشاد با دعيه ان لبربروا الى سبحانه وتعالى ومدؤه babiyo oo musibaad ka qabayna wa nubiine ila bani israayil ee bani israayil waxan hagooda ogaysiinna filkii taariikhda kitabka daxayso waxan koo ogaysiinna la tusiduna wa fasalni 39 san filaal dadulko macaasibad aad ugu badanaysan ila ciyeenkii soo ugu weynahay oo kamid yahay dadka بطرق خريج إنسان والدليل في فساد قبضات ولا تعلون نواد كبرين إنسان عروة كبيرا إكبرين آدم كبير وين بطرق لحي فساد كبيرين مرة ساكيركم مرة ينقبضت وحربا الله ولا مرة إن رك الفسادين إنسان وقت جاي لمركو يمد بعثنا قول رك الفساد إنسان alaykum bishin ibadatan adoomo oo lana anagu aan leenahay wuri baasin oo dagaal saqiibah shadiid in dad dagaaliyeen iyo ee dagaalku u yartaan wax baabii fajasu way dhaxwareegayaan iyaga ruux ruux iyo gurgur u baalaya khilaaf ziyar guri hadduu dhay wareegayaan sayidii hartay u raadiyaan on waadambuu hadayabo macluula la furiyo wa balanqaad alaysumaal iyeyo ilaahi oo fulay waan dacday oo markii hore markay waxa sameeyeen oo nabiyadoodii laayeen oo fasiraad soo macfaru wariyay la hele il aan istaageen oo dhiga hawan il iskasoocoto dhiga say dadka u dilayeen baa la hele way dhul qoodiyo magada la dhaw deemishka la wariyay oo ay هذا يقول بذلك المفاصلين بابي قال له العراق هالك عبد بقرطويس وكدسنا له البقر هذه هذه المرسلة هو النسراني لها أي الله يسمى الجيس يا ابو نجي يا ابو الهي كسر اللي ضيور ترتريق بذلك هو بابي فإذا جاء مركو جمعده وعدوا لهما ربضا مرح يدوك فسائلين فيه ورى وقت قادي مركو بعثنا ونصدر عليكم وعدوك فسائلسان ونصدر إنا عليكم عبادا أضموه لنا أنك قوة بعث شديد دعاليه النهوة، يأذ يأذ دعى القوية قن، فجاسوا أن تير بابيًا، أو إذا كانت كهذا، أي دتك بغرق كفك هذا أو بحسرة لنتيبي هذه الجان، فجاسوا ويوريج الجان ويجلعه خلال الجيل قويه لحوذا الجلا يوم، وسلوا وريج اللي فتشي، وكان وعدا بق هذا الساعة هنا ديال يسنا ساعة الله نعدي قصة ما ثم رددنا مركز متجج وكانوا بقولار سنية ثم haddanna wan suu'eeyna lakumidinka alkarata bani suu'eeyd dowadmaydi ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegeenii iyada oo qaran qarada dowladaha ruuxayntu caare maraba badan ba mar labaday soo nooleenayeen suu'eeynaa dulkii qabsanay sano qalabada heeray عليهم كوين بامبيه دخودا تا قاي ما قونيسان وامدناكم وحاينسين انو يني جياليننا باموال بنينا عروق وجعلناكم حان كثيرين على الثرف وبدن نفيران حقا دتقو اد بط بطن بنقونيسان وترميسان هنا احسنتم مر مارك. مر كان وحا انسينو قولدي سايدين غيش كا ادكارتان او عروقتيني او خورينا ان بدينو احسنتم هنا حدد هناك سميرسان وراي عاودان ilaahi kusigaa laa daa ilaahi wixii laan ka qaaday ee saa ilaahin bariyay haddad kusugu daanas ihsaan samaysan ahsan ina ahsanntum ahsanntum hadwanaaga u samaysteen loo anfuxaykum ta'ala sirrahu ta ilaahi waxa u tarimaysan ilaahi waxa loo masarwaya dadadku haddii aad siyaadiyadaha hor ismayseen samaysan xanaun fasheysan bulki oo dadka dishaano macaase balitaan falaa naftiina um bay نفتي la غصب nafti inu gubso naree ee saaladaasi yey wixii la isoo xumaantay samaysay وعد fayda jaa amarku yimaado waadul aakhirat marke dambe yaa wahadi marku yimaado waqtigi la gaaro dambe oo urkaas فعثنا بأس قدريا إذا نسع بحيانا كما ينبع بأسجل وعندما ينبع بحيانا لأن يسعروا سايق الحماية وجوهك وجهك أنه أين ترتران وليدخلوا سايق المسجد مسجد اقصى كما دخلوا سايق أول مرة إلا ما لا يكتب أن يكونوا أول مجنة ولك ونبصى إلا ما لغصى حراب وحيانا تبعى بجال كما دخلوا أول مرة وليتبروا سايق أو أبى بيا ناعلوا وحى يكرن غضان بة تطبير هلا كأنه بابية هنا أحسنتم مركل إن تربدي أولين سعري كردي الغال حدد هناك سمايسان وإله أرض عذان أحسنتم وحد وناء قص سمايسان وقطرة وناء اللي عنفوسكم حدد حمان سمايسان وإله عصيان والدمودان وسديهار سمايسان فلها نفتي نم بحمان تعش قص الناصر فإذا جاء وعد الآخرة marku yimaada wac digeyd iyo waqtigeedi la gaar wa marke dulka fasaydinayeen bacana hadana fuuqaranay soo dirayna iyasoo sayn dulleeyaan wajiga ku yeynaa in inta sann ilinkosala ilimbaab yar leeyo rool walba ruuxa kale ruuxu galanayo dalay wada dalsheena wakaas hor tisa lagu biray wali quru sayu galan عسى ربكم أن يرحمكم قبل سلب الله الأرض عسى ربكم رب وحق أن يرحمكم من حارس وإن عدتم هذا معاصي دي دي كل أبطال فسادك عدنا أنقونا إن قوى ذين صدر كاره الله ينتصره بنكون قاينا بابنته بنكون قاين وجعلنا وان جهنم للكافرين الجاهلون حسر اي كحب سيهين او ين كدخ بحين ايا كان دغني عليه سبحان وتعالى عصر ربكم فتدين الحق ينجب لشهاداتين اي يرحمكم الى دين حارثان الهي محول كن نعودين بابي جبنا عسلي معاسه وبابيسه روح بابيسه مغال بابيسه دولك بابيسه وحول بخربته مركه حداد الهي اعتادان الهي ويدين حارثان حي الهي اذا من نعو روحنا يسكي ام منعو الى ان ذنره رها لأن تطعال أن تكون عادي معقج على هذا إلهي تعالي سبحانه وتعالى ما كان هذا إلهي أطعاد ذلك وإذن حريصانه وإن عدتم هذا معاستي فساكي كورن وطان بدنا أن نقول إنه هذا ينصد رئيس باب في يبن كورن وطاني وجعلناه وحنكيه لجهنم للكافرين حسيرا حبس ما نقوله إن هذا القرآن قرآن كذلك يهدي وحنونيا للأسفل وضرب ضدك كورن ويا يروح الرعاة هي يد أقوم التاسع والجنة إذا كذب الناس يُوران كأنه فُدك القرآن وياه تسا روحه راع أبرتا وعذار الجنة لو كرول إن هذا القرآن القرآن ككنه يهدي لله يهدي روحه وروحانو روحانو وياه أبرايا تسا لله كي هي يد أقوم التاسع ويبشره بشريعة المؤمنين دست إله يكتساق يرسل في الرمي الذين قواسو يعملون الصالحات أعمش ونكسن سماية وقرآن كبب الشعرية إن بضن أشغر أن اللهم يليهن أجرا كبيرا أجروين وحموم كهو في الله سبحانه وتعالى كتاب كيسا إن بضن أشغر أنه أجروين له يرجنهو وأن الذين كوي لا يؤمن بالآخرات آخر عن فمس مين أعتد أنه ونضي يارني اللهم يليهن بأنه ونضي بشري دعاءه السد وإلهه كبر يوما كله بالخير إنسانك الله سبحانه وتعالى وحوله أجل وجدت درتة هي سبب لا أنت درتة أيام مرغو يستيق سهبارية أوحوله سهبارية أولادي سهبارية وذكر كله كبر الله الواحد أن محاكمك يعني وسبل داخل أبوه الله سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان إنسانك ويا رنا يا بالشر ويا نفسي وشر ويا رونا أنتوا حكى لي ما تقول على الكيسين وإيو الناس الثواري ما دعاه وسيدو الله يكبري وآكل بالخير خير وكان الإنسان تم حاوجه عن الله يومنا شرور فيه وكان الإنسان وحاطب الإنسان كوهه عجلة ما يقول على إنه مارس توي الثواري بروحه كان يستوي داي واحد صرنا وحقوح عم باري عجلة واحد يقول لعيو سري مركز الثواري نصبًا إلى هقى. دكسي أيوسي أيحوي اسكتنا وجعلنا ونيل الليل الحين كي وننهار آية ثانية لبق على وضعه لا يلو برتوي ووين ومرضى من ضيع فمحونا وانترت راي آية الليل الحين على مدسي أي مروجي وجعلنا وحنقي الليل آية النهار مارنت على وضع ذي مفسرة مد اشتيم يسوي اللي تبى تقوم حا الحين كي لا ترتريه مارين كي وصهارك يشتيمك le tabsaqo saq u talabtaan fadlan rizki oo meereb ku midig in wax iska kale dadu waxaan maalin weyn waxaan u qabannaa al-rasuul qayb waligaa waxaan u riyada saxin badan maayeen ga waxooga ee afar saac iyo shan saac iyo hadana saxna samayda aqal maray hay kuudu aday ilaahay waguun talaagin subhana wa taala waqti noo shalaasi in wey yahay we habin naarin مرئ سال الله هذا اليم وس هذا المرق وشانقر المرق أوحى المرحين وجعلنا وأنويا لك الليل الحين كيوم النهار آية ثانية ولا بعدها ودوينه ويلان الوجع في الصحن وتعال فمحونا وأن تبتري آية الليل الحين كعلامات ديسيء منو جيهاو وجعلنا محنقية الآية النهار مالين كعلامات ديوجرنا يوم سلاس نفيس للتقط قوما مالين كوقت النعيم نفيس أو خلارك يو سدخر ثلاثة kamre rab komre biga hege sakaa isaa risqii waxa soo raasata walita calaamoo sadogetaan ban heeyinkii maalinka u yeelay haddii dad inna saraa taralo iyo xisaab sabab lama bu gaadin inta u yeeyay weheen لتعلم عدلا صينيا همين كمان كوحال وسنا يحكم الله يفعله لتعلمون عدلا صينيا والفسح وكل شيء الشيء كست فصلناه وان كان تفصيلا ترديتام وأول بساط من قعد ذين وأليش مصان وتعال وكل انسان روح كست كل علذمناه وان لذمناه وراح يجوكتها فعيره عمل كيسيا في عمق اللي قنتش يجوكته ووجروا ونخرج ونصف صارينا له الروح يوم القيامة كتابا كتاب يلقاه أولا كل منشورا حاليا كتاب كاسميذ لكريا يوم سامر كتاب كالآخرين اللي وقر فيه صار اللي وقر بخير مرهزا لقودها يا سلام صوتا يقرأ وقل إنسان روحك استكهلي ألزمناه وحان جوقتيني طائره عمل كساء في عيقه اللي قنتي سجوقتك وهالكاسي بجره ونخرج له ونصف صالحي يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله قلت لما يصور لك كتاب في الاخرى اغرى وطاق الوحلودة اغرى اخر كتابك وكتابك عملك على الوقر كفا بنفسك نفسك الله غفرا قال علي يوم ما انت عليك دش على حسيبا الله يسابه كتابك كواهر هذا الدونك وحرى اخرين القوين الهي قاري مكادم روحنا اغرى كتابك اخر جنة جلا يا مصنار رح نكود هميش يا له آخر السنة يهنا جنة قري ينار قري هل ثلاثة ثلاثة سعرا نيساو؟ وعلي سخانو تعال. ماكروا البوء الدنيا كن تحذر وكتاب كذا ينبح على القاسين وكتاب كذا عمل قالوا قرأ يفسر كيس بن ناين وثمان سكولد موزين وفوري وانخفض موزين هالنقان نزانكروي كتاب قيان في عمله كتاب بشمار فيقول في يليكوا ويا يختين وندروك ترى ولا ندير ما حساب يضربوا المدا يا كتابك اخرص كفا بنفسك اليوم ما انت المفترض على و فين عليك دسه حسيب لاش فاتو سوف عيدكم انت ما solo waxa uu يقول <تصفيق> ya ku nac fiiska ko horta helaya aadiga oo ya sharq helaya haddu Ilaa caasiyo حتى sayaduna hata koodu leebey roo caasi adoon ka ku dulaysaa qabriga ku dulaysaa aakhari ku dulaysaa saddex daarad ku guleeyay taaadu yey cidayta saddex daarad baa adoonkan iyo qabriga ay sadambaah ruux wanaagsan ay ku meenida daa ruuxi hanuuna oo xaq raa faayna و حق يوددي حق قد غرمه دينته غرمه فاينما يدل عينتي سوم بو دومين ليسوم بو دومي سانكاشا ييلي الى وخ ييلي ما عيد كخ ييلي علي ولا تجير من اصلود و جيره اخرى متكار حتى عبي صدران روحي دمباوي دمبي هي عيد كلا لا صار ما هي ادوم بو خ mid markaa waxaa aragay dambayl dambiga kale inta la soo qaado dusha laga saarimay oo marka ki dambiga laga soo qaadin bariidna qomay dadka hadda saabtay isagu noqon bara ki wax la laga kan wax baranay dambigiiba la xiinaya kana dambigiisa walaaladooda oo koowaad walaal dambayl wala kale oo dambiga laga saarimay wasiirada mid marka hore wax cusbay oo dambayl sanay nafsan oo marka مرنا نقوم ثمانين وما كنا منهم معددين كوا عذاب يروحنا، حتى أن العطر رسول إلا رسول نصدقه. قال لا في الجنة لجود وك كتاب, كتاب في الجنة لوجو. رسول صلى الله عليه وسلم ب في حتى عطينا عرقة كتاب كيان عرمن. يقول سو جاريو، يانوين إله من الله ورسوله منهم إله يدن كنصدر. إله بحوي نعذاب إنه ضطنا يروحنا، أن رسول نصدقه حقا. الو بياني يحييذ اللي قلت بياني وإذا أردنا مرتا نظن أنه لفعنا نهراجنا قرية المغال أمرنا وحان أمرها مطرة فيها كل اللرحة في أي أن تعال الهي أمر رأيه إلهي إنا جوه جانسامان ففسقوا فسق إيطاعك بعض الكوسمائيان فيها مغالدة فحقه وحاو واجبه عليها مغالدة شراء على القول هذا الهي إنا هلاك سميان فدمرناها وأن هلاجنا أنه هلاكنا تدميره هلاك جمعه السيدة ومضيه ورأي الله إسب aba ariyo aba rada iyo cudo raiyo masaayib lagu sidaynayaa dacalbadka dunida oo ka ah abaarta waxba beenaysan iyo cudo haba beenaysan iyo cudurrada iyo mashakilka iyo waka iyo dadkii isna waxaan waxa la dun marka ma masakinteen la fari laakin ko horfa ilaah subhanahu wa ta'ala waxa oo dadkana saabuugo noqdo dadka هو كلامه الحلف الرجال إذا عيسى مركزه هو فسق السمائي وهو إلهي سيء كب كبير وإلهي برضه قال له هو سأقوم عليه وإذا أردنا مركز دان قرية في المجال وإذا أردنا أن نولد قرية في المجال هلاجنا أمرنا مصر فيها هو راح يستأم الملك إلهي سيء أي أن أمر رات عض إلهي أو إلهي أطيعه ومعه سكال عليه على الغردة هو رسب فيها مركز المجال هي دول قصة ميان إلهي سبحانه وتعالى وح وح فحق عليها وحمق عليها كوه جي يدرك القول هذا الكله إنه انو فدمرناها سنين وان هلاقنا وكم بضنا هاركنا انتا هلاقنا من القرون قرني يعلم من بعد النوح قدم بيوه من مضى النوح قدم بيوه انتا هلاقنا بضنا وكفاء قريح يددك اله العاصنة يلونها جمعي يوه وكفاء بيه ربك نبي الله ينحن ذو ربك على الصغور كثلا بدنود عبادي ادومي خبيرا يوه بصيرا ثقان كل كستو اله عاصي اله سبحانه وتعالى اوغو اله وارقيا سبحانه اله الا الله حسابهم هذا شق الله ديواغويتو رب العالمين سبحانه وتعالى وكم بذنا هركنا من القرون من بعد نوح وقدب ربك رب جاو كفرا بذنوب علاجه خبير وقال انه اوغ بصيرا انه اركا وي ما كان اهالي يريدوا العاجل الدنيا من دوني وها اله الله عاصي وعديو وها اله لو عاصي امه وامته وعدوهم وإلهي سبحانه وإلهي عاصر روح الو إلهي عاصرنا أصل حواء يصاد يدى الدكتر هذه هي بلغة فيه من رفكان هذا يريد العجلة التمت الدون كانت تكتب فيها لما نحصل التقيير روح الدونية عجلنا ومسو الدجينة له هو فيها الدونة لحظة ما نشاوه وحا ندونه وحا رب تحت الواسس ما يقال كورها روحنا ننصي يو يرى إلهي عاصر لمن نريد الروح ندونه وانصرنا وحا ندونه الدون هو <تكلمًا> ثم جددنا فما جعلنا ونيا له الروح الدنيا دونكها جهنم الله يصلها مدقلا وكجبتا مذموما حالويا مثل عايوه إله سبحانه وتعالى وعاي مدحولا الحق جماد إلا نفسه هي من حارسها الدنيا إنت إله دونك الصغير آخر وحوله ملك وأعلى وحوله ملك إله سبحانه وتعالى النار النار مكويه وإكله ليس لهم في الآخرة الا النار فسودت كسمري مره يريد العجله الترفيهيه ادونا دك بجا اقصو تغيت اقصو لوغا تغيه دونيه اجلناهم سديل له روح اديه دون في الدنيا لتحيه وحنسدجينه ما نشا وحندون لمن روح وان سدجينه انه ادون قد نريده ان دولي سم جعل ويلهنا له روح اديه دون كجهنم يا صلاح مثل او غبطه مدخورا حاليه مذموم ومنها راد أخرت دوني وسعى وعمل صلاة لها أخر سعيها عمل فلك يجب عمل كلها الجنة اللي برد الفي اللي والحال ومؤمن والحال هو كان ويهي هذا سعيه مشكور ماذا كشو كريان بقالهم لقشو كريان يا كشو كريان إلهي باسم سبحانه وتعالى كشوا لفرق مطوعة تعالى سواء فاللوط لينو ومن أراد الأخرى صلاة أخرت دوني وهو سعى الله أخرت دوني يكلها وكوان في اللون يعني دونية. آخر. يعني. أخره يعني رومايسنا الدنيا انت كلي عقوق ترميز العرب كثيرات إيوساع وقع الفري لها أخره صعية عمل فلك عملك عمل كأخره والتنعيم هالجنان لو والحر هو مؤمن هذا إيمان إلهي إلهي بروبيسي كتاب كريستف أخر رومايسين فأورايك قواسه كان صعيم مشكور كل نمد لا أرقا كي الدنيا ك الدنيا كأخر الدنيا نمد ونزيادين هؤلاء وهؤلاء كوا الدنيا دون دونك آخر دون ك هذا هوالسنة هي من aaday rabbika wa laasina ya wa ma kaana aaday rabbika ma hadara inda mid loo diida ma haw ood taamameen ta way helaan way helayaan oo wariyoo mid barakale oo ku qowaan oo qanaacale oo ahaan kaaluu gubanayee dhibaato badan ay haysinayo kullann mid la arko ki adduunka doonay iyo ki akhlaaq doonay ula وما كان عبدا وربك ما اهن محظورا من عندنا لمنعيو انظرتي كيف سدا فضل انا فضلت بعد وان برق على بعد خوك لو كلا فضلك لو كلا خوبدين في عقلك في علمك اذا مالك سجه بس إلهي سبحان ذلك ليس كما ولا كلا الله وحوينه ولا الاخره اخره اكبر وين, اخرى وين كوي أعدي أذو كالفق ولا الآخرة طبعا أكبروين درجات حقا درجات وأكبروين تفضيلا حقا كالفضل النظر حقا كالفضل الدو سألوه كالصري أخرى درو ثلاثا الهيين رعيه مع الله إلهي معيس إلها آخار فتطعود هذا مذموم مثل مثل المخضول آمن له يلينينو وحلو وقضنا الجيل مخضول وروح هل فأنت اللغو باب بنا اللغو الدليا اذو سو من يسجنو فهذا ما قلنا إيسا أنت النار لقد قلنا نذهب وعيدنا كالنحين هذا الإله الشرية لا تتبعوده بحضة هنا إيسا هذا الإله الشرق وقال إيسا عيدك للوذي عياليسي مذموق إلهي مذل عيالي مذل العيالي ومذل مخذولا لهجيه وعيدنا هنا وحق الترينون وقضى ربك ربك وحرو أمرك قال الله تعبدوا هيا لنعاودنا إياهم وبالوالدين وحرو أمرك إحسانا وأمر بالوالدين أن تحس وانه يقول الهي امره إن إحسان الله صلى الله عليه و الله و نقضي إما هي فلغنا لابد يقول الهي جاهلا عندك عادت هذا القبارة هدى يقول الهي جاهلا لديه قوة أحدهما مستطيل الله وضيبه أكثر لكل نقضيان و هو هو هو يقول الهي فلا تقول الله ما أفن وحل بقوصا هذا الله وسد هي جليل وقادر بعره وخ بدل مصارفه marka u fiin kalimada han ku dhigo waan ku aroona yahay hadal cun gabi hanba ku dhigo wala tan yar wa aan wa kulluna waxa ka qawlan kariim hadalka ku dhawl waqfiga lama u hayda وقول حتى يولي وين انتهى كغاري صبر حمومه صدق يقول انه كما رب يعني سييسو كوريان صغير الحال نديرو سييسو كوريان اني او يا او مسكينه او واحد ان قد تنكري اله وسيده وقال يقول نحارث صدق عليك سبحان وتعال حبكم رب جنبا اعلى من حب فين الوسط تقول واحد نطالب بهذا الحق نمد في يده بحرمه كجل الهي بك وتعالى هذا إلهي سبحانه وتعالى يسوا حوالين بقوله الحمد وضعت عن جنات الله الجلية يلوب تقوى وين بكملتها عقناه ربكم رب يجمع العلوم في النفوسكم وحنفس فينا كجروه هذا بحر قار قارك أيه إن بحر لا نغضم أيها اللقور ما يجي روح قلبك بحر ماك رجلته روح عقناك رجلته سبحانه وتعالى أن تكون هداة صالحين هذا صالحين في وأبرار في ومرقور في الله بار نقصان ك بعد ذلك بعرفنا غسان فإن اله كان الله كان وصوا هذا للأواثين نقط النقط قبلا هذا غفور من دون سوء لقد مر وقت كعد عن وبركوا الصلاة إلى وقابله سبحانه وتعالى واتي سي وحدي الله كشوف قسي ذا القربال كراولة خمس صحيح والمسكين أنا وحقيسي حق وسوى المسكين مسكين كنا سي واتي سي ذا القربال كي كراولة الصحيح كها كوا قدرها ذلينا ورمي وجوه حق وسوى والمسكين حقي في الشيء وابن السبيل مصادر في حقي في الشيء ولا تبذل مال ميلان مناصرين كبحن تبديلا مدرك وحوي وروحها شاوله نفس تقب بحيو وهي نفس تلاده مشي تراقب قب بحنا ومشى الىه او غلين صح حولها قب بحنا وديت للبعود الله يوجينا المبدير هو حولها كب بحنا يا حراما يا مشي إلهي غسان صالح كاين دين كب kaano kuwa suxayahaan ixwaana shaadiina shaadiinta la walaalayn shaiitaan ka ayaa ilahay caasee kuwa suu caad shaiitaan bay waddirimarin shaiitaanka la walaalayn wa kaana shaiitaan u soo aalihi gebi rebbigi kafuura ilahay mid ku gaarayo kaan waddirkee faaraa ku dhaxnaa wax روحي وارفة وحسيسة لكي لاي واكوة وحمايش مرحة الروحي كي مسكين كي قرابة كي مصافر كي وكي ويما تعرضان هذا بفصينا وكي يستعانم ضدك وحسينا وحق هذا ابتقى الرحمة هذا الرزق يامال فجينا يؤمن ربك ربك حقيقه هذا طلب يترجوها وترجي ليسه فقل الله ما قولا ميسورة هذا الفضط كله هذا المعان كله ان شاء الله وانهيري لكن المرّب الإله إذن كي وحالة إنا خير بدهر إساسا قلت له الله سبحانه وسعاد هذا الملكة واحد يستوى إليه وهذا المعان ولا تضع الهييري يدك قعنت هذا مغلولك المت كحرا إلى عنقك اللقنتها بخير هل نقول نصاص وقلاء يعني قعن الحري مفيد يسير واحد هنا يعني قعنته في دين ولا تصدها قعنتها في دين كل البسط في دين كل هذا Quran aadna waxii wayna naxan socow walba waxa uu xinkartaa ilaahay kaliya aad u gareeyo inaad kuma la taasaacuna naas iyo rasuul gudam walig xoolaha dadka magacinta ilaahay in baad ka odhan wax wada gaasinta laakiin rubani aan kan ugu laa laa laa laa jar saqab tudda wa sidoo ro bakhaylmaday waxaad mid la dagaalamo haddii bakhayl nago oto ilahay wuxuu aronaa iyo qoro dagaalamay dadku ku aroonay rasuul sallallahu alayhi ban kuntu daratay mawl baristan meel bakhaylmaday iiman kuulay qalbi mawada galan guu rasuul sallallahu marka ilaahay ba qunacay oo ka imanay ku ku diiday dadka oo dhan ba qunacay maaloonba noor raad dagaalayn maxsuurana waa dad kala bas fiir soo maxsuurto hada qorad walaa ka dareereeyaa qayn anoo gear gear wax ku soo daqaqay jiruu halka laga yalaana sabaxdadow ردو وحلاين تروح بابنا ووأبوألك وكويلي فقير كذا كما كان فقير كذا وأكدرين سويا لميق النوم على يدانه وعاش هذو حواء مركة على سماحنا وتعالى ولا منها النقل ولا تجعل يدك مغلولة تنه النقل كعن تراه كابجين مغلولة تمد له رجلا في ذين ولا تبصدها في ذين جعنتي كل البصدى في ذين كل جيله ويند جعنتي تروحوا البلد على وحسين فتقعدوا وحد ما كان ملوما محصور ملوما محصور كونه ومرت الله وربما بحس ان ربك ربك يبسوض وفه يا اشريتك لمن يشاوه روحه الضوان ويغضيره الضوان وفقه اليو إلهي بحصادة فوقتها قليل اجنون كساكو بسان مطالح تساكي جديد كونه احلا وضوصين لها وحاوينو البلد بابير هي. تروح روح شقي الله واركيانا gudka inta oo gahaalka wala ma arkeen aroon guriga khatar ku jira la foor la ma arkeen oo wakaaso halka qoraad ma nooshime ciirteen sababta biiray dadku isku mid uga dhigeen way qadir ku doonaa ku ceyey inahu ilahay kaano xuraada biiibadii khabiiran basir ilahay subhanahu wa ta'ala بصير إليه اسمع الدومي سو أركاوي أذ بوهجي صادره بمن أوف ذنيع منا قي رعينيع فقير لقدي وكفرنا رسوله صلى الله عليه وسلم مد هدي غير ولا فقت له هذين أولادكم عروتين خش سيملا تجين كفغلك عصام سيم نحن أننا نرزقهم رزقهم عروت إزراقين عليكم مصهر عليكم يا, يا الله سبحانه وتعالى وياكم إذن كان نرى إزراقين إذن إذن ان إذنكم قتلهم عروت اللين ثور كان وحوقها هذا خطئا دن كبيرا وين ولا تقربوا هقول له أنه الزنا وحق الجنة رأبه هقول له أنه الزنا كان وحوقها فاحشة وصال حمو إلهي أكتسة عقلية أكتسة شريعة على السيدة مالو كف عينها مالا وصال السبيل وضل مروحها وحوقها وضل الجنة البرطيب سبحانه وتعالى وادو الله فقري وضروه مشاكل نصفة الله ورساله إلى محمد وليه bagaad no fashay waxa ka fir kaana min bawiya tani yar martasee iyo galaw wan islaamay laakiin waxina dii oo galato baasha aad baan jeclahay la min ku islaamna martasee dad soo dhan ba la yaa ku qeey saxaabada martasee dayi isoo do martasee wii la malajicashay walaasho malajicashay gabadha dad shimo malajicashay eedda malaj mar walba ku dhaara wuxuu fahay walaashay fahay goobii ciitaa fahay adoo taay fahay yar oo taay dadka lama jacay ninkii wasoomiisay halka inta ka saafay oo u dhigi ila oo qalbigiisa runn manta qiyaa fiican oo khair badan waxa ka fogaaday mid ay ka dhigaysan waad caan waxa ruuxa aqla hadduu leeyahay taa waa wax usu xanaaqta qosay dad bay dad taa way ka dhalatay wax waxan ودل قاده الله سبحانه وتعالى ودل او غو خواررو ودل قاديره دينا ودل وراثا قرا وين دينا كان انه زيرو كان فاحشه فالحو الى اجتي سبحانه وحن الى النعي من التواوي وسائر السيره ودل مرنه ودل ولا تقتل هجرين ان نفس نفع الدين الا حرم الله الى وحرمت دلك الى بالحق الحق لو ديراي مويه نفس الدين ودنوب تواوي يدا مظلوما forta dul niya garda loo dil faqad jacalna ruha wan yelay le dilay li wariye ki fektar oo ah sultaan baan u sameeynay waxa uu subhaanahu wa ta'aal xujju ruuxa soo doona ka sameeyo oo sadacaamidu banaaneen u disho qasaasto إلهي عريضي بقوله عيسى هدى الثلاثانو بقوله يشدو مربك عمان مالحان تقوله سنبدي له إسراكه إلهي بقوله عظمي إنه إلهي كان إنه الروحة ولي قوهها الروحة اللي بدي له كان هذا المنصور إلهي ابتسم الله وغيره إسراكه إلهي بقوله إلهي سبحانه وتعالى ولا تقربه هاقول له إنه مالي تحرير إلا بالله وضده إنه يقول له الثانوه هي أحسن إنه دوها قاد يجينا إيساء أقول له قائ حتى يبلغ أشده إلا بلنك وإلا وكجاري قنجر كسيوي كما القويس عوجي عقري صابن قنعي قنجر نغني وأوف بالعهد بالن كوفي بلن كأب جشان كدي لا يلجشان بو في العهد بلن ككان وهذا مسؤول من السؤال إله يبقى السؤال يسمحان وتعهد وأوف الخير باب إذا كتلت مطرح بيعشان والزينو كم ميزان مرتب ميزان بالقصاص ميزان المستقيم أداره توصل ميزان كأبوك كم ميزان توصل هالنقطة عادلة ذلکا كاسا خيرن لين خيربا الى دك او في شان ميجانكم ميجان بكتان طسن ذلك كاسا خيرن لين خيربا واحسنوا ولا سن تاويلا اخري عطيضا بله يكون ارمه اي اخرك وعادن قبلكو عاداي مهي ساسا حال بيكون وزينكم ميزانا بالقصص ميزانا المستقيم أو التوصل ذلك قاس إن سما ميسانا وخيره إذن خير بلان وحوله حلال إذن كدقائي إله إذن كبرا كيني وحسن كاوينا عطوال الضمبئي مآل كي آخرى قبرنا قبركنا صاصة إذن ونفسنا ولا تقفور روحي وحرارعي ما ليس لك بيه وحنا فوقصنا العلم وعلي علم الله وعن أرقك وعن مغري ووغاهي حدن أيها الله سبحانه وتعالى لقيها وحنا مقل هنيه وين مغرمون انظار وح وعيار كيون قلب وثرة مقل والبصر أرق والفيات كل ذ كل أراك انت عصرا كانوا أرواحي عن أجلس من اسم الميليس يا يوسف سالي ده يوسف سالي أرق يا يوسف سالي قلب filaal dib u kadiysa marahan adoo kibrsan dulka kibira ku maray ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka waruun ka dhiga abuurey meeniba ka abuuran taayil meela toobada hadaan meesha fudumaa galanay daqaaqan ku ka tagaa meesha meel uga badan kaga u geeyay oo magaciisa xataa kaabo مجالك تأذيبها لبورها طولا حقا لا يدرثوه طورتها الأخوة والله سبحانه وتعالى والذي قادرتك سكر بالرركة الجيحة ماذا؟ بورها مجالك عن كل ذلك كان, كان سيوهن عند ربك مكروهن فقال سبحان الله لا تجعل يدك مغلولة على صار على واحد على سورة في أنت سرشيب على سورة رعز كل ذلك والنقرد كل ذلك واحد على سورة في كل كانوا رئيس حمانتيس عند ربك ربك مكروهن عند ربك ذلك مما اوحي اليك ربك م... ذلك كتابا مما كيوي اوحى وحيوده اليك ادي حقا ربك ربك وما الحكمه علم لا لتوحى كتابك كوسون ويشارت مما كيوي اوحى وحيوده اليك ربك او وحي وما ولا تجعل هيينه تروح مع الله الهي معيتا اله انا اخر فستلقى في جهنم ملوما ادو الهي وكنعي مدحور ألوثواي أفعاصفاؤكم مين سافيا ربكم رب جين في واتخذ ويرش ودخل من هذا مراية كالمراية حجر إنسان قبله إنكم ينكلوا التقولون والحديثين قولا هذا القديم وين فريش سأل به جيم المراية الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوم كبير ويرش انتشج على تان ومركزان صومر جوار الذين شبق الملوبدل تان كلام مسكاه أصدامسة والعبودي يديلاه سبحانه وتعالى ويا إن كل تقولون قولا علما ولقد صرفنا والله قد صرفنا وان في هذا القرآن قران كن كان دحيس قلبان قضين وعقفته لوو غارن واخ كسو واخ كان فقضين وقضين لو راد ليذكروا دتسي وحول وما يزيدهم قاعده ازياده ما إلا أن فوراً أعراض مجانئك أعراض روحوا أن خير للدنيا بنتاً إياه خير كان يوحى اللغة شغي وكثفوا كان إياه قلوا حاسر هذا لو كان معه هدي إله معي سيهان لهايان آلية إله إياه كما يقولون سيقالد إليه إذا إذن وقتك لابتغو ويطلب لهايان إلى دل الله عرشه صاحبك حجيه سبيلاً وطدعيك قاعد لهايان بقرتوين إلهي بقرك السماوات إياه سماوات حلقة اذنكم حوله يقال لا بقر ميل كما إلا الا دينهم بالغا حدكادغ الى سبحانه وتعالى حد الى هيك اجران سيليهم بالين وهي راين لان سيلى سبحانه وتعالى كو اغنبي لاين او كا قالن لاين بقر بقرتويدي قل وحتا لو كان منع وهبه اان لاين االيات ان كما يقولون سي غال له يهن اذا وقتها لتقوا والالهدي وي اال هذه كانوا ويطلب الحي إلى ذي العرش الله عرش و صاحبه حق يسو في طلب من سبيلا و ظل عمر لا يهن اني يسو سبحان الذي هو نزهين وتعالى وكثر يا عما عم يقولون وحليهن حول وان كبيره فصراين الادي ادوين يقولوا ان وحا كصديخ له اله السماوات و والأرض ومن فيهن وحا مخلوق كنولو دن الى تسبس غير حتى اله يتسبس و ان لا عليه سبح بي وراي بتسبح واحد نقطه كجت اسك بداي تسبحه له السماوات السبع والارض في يوان فيه انه واحد السماوات وين من شيء شيء مجر مخلوق مجر من نقطه كجت من الكجرم إلا هدينا في شيء هدو جرو يسبحه بحمدي اله يبغى تصبح سانزه يسوي له حمدني سبحان الله والحمد لله ودا وحوال بو اله لكن ولكن قال لا تفهمي تصبيحه سي سبحان الله حتى دره يعطا حوارا يمك جرنين صوب بليوسنا ينجرم ميت بنيوسنا ينجرم إياهم كذا يسجرون واحد كلاستباب هو إله ينطس يطس في حصن أيه كح عندنا مجرى يسلو آخر جرن يسجلها يبيعها أي حيوان كاي. ولكن لا تبقى نتصبحهم إذنكم ما فهمي سو إنه إلهي كانوا في حاليم عند القابن غفورا وقاضي أنتي عاصيا وسكير ذاقي وعند أنتي أي سكير ذاقي سك الديني غفور ويدميت أفضن وإذا قرات مكان آخرين يسأل القرآن جعلنا وينيل بينك الضحى وبين الذين يكون ضحوا لا يؤمنون بالآخرة عن رباسمان حجابا مصطورا وحق القرآن كيف حجاب نعنوي هالكسي ماذا قاري يا قرآن فعاك للغفصة حق حسي إلا يبقى إلا هناك ويقول لها هناك ويقول لها هناك إلا يبكى حجابي أما القرآن كهنو قلوء الثمان بإلاه كحجابي ربضوا للغفصة ربضوا واصحوا وجعلنا وينيل على قلوب قال بيلا الله الله وحاندوشه لي الله أكنا تنضبط أن يفقه وأن لا يفقه سينا قرآن كيف يفعله وفي أعذانهم يقولون انه وقرا على سينا واذا ذكرت ربك ربك مرحب كشك في القرآن القرآن كتحيثه وحده كريه وانه يجي السنة على أدبانهم يقولون انه يجي السنة من خور الحال يقوى عراقي وكوي حير إن الله تعزيه مناطئه هوفلئي فلاني واشي الله شاكيكه بانبو عليه سبحانه وتعالى إلا كلي يهدد شاكيكه وعريك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده كلي يهدد سيكتب وإلا على أدبارهم دب يماشي طبر قوهي بوجه سنين من فوراً حريك وعريك نحن أنك أعلمه بما يستمعون به وحي قرانك كأسابتي ولقي سنين عيدنا المركي تصيريان كتب تصيريان ويكسوا أنت هاي رايش شاكيان walaasha quraasho wa weenaa weeyo noqiyo hatta ugu jayaa kamidiiheen aqran xalad min laa dhig jiray haweenku iska kala duwan jiis sadar salaam marka say soo hadii marka ay tagayaan bay dhaxayso go'to waxa soo doon aan waxa soo doon haween dumeen aan soo noqon مركه كو اسن هي كو يا سبحانه وتعالى نحن ان أعلم علم ونغنه لما يستمعون وحي ادغايسين سيبتي بي القران إذ وقت يستمعون إليك وإذ وقت يبن هم اي كو دغايسانيان ويد وقت وان اغنه هم يجو نجو أي سرق قيارو يلين ورد حمسو كان ما الحاله اوتن عود اذ يقرو الظالمون ما يزرعون تلي يهن بان اغنه ان تتبعوا ايدت كولين ما راعيسان الا رجلا نمويا مسحورا لا لا سحروا الله في الجيل النين منك فيه؟ كيف سدا darabalay fugu yareel la kaadiga ahna salaasay misee taleeda fugu yeeeyaan waa masxuurow waa majnuunow waa kaahino waa shaaci xaykuleen ba feeri waalay subhanahu wa ta'ala hatta tarqiyo xiskuu faqoweyo midba meelba ku doon indur kayfa darabuu qalamta xaymi taleeda الله فو ورفعت عن إيه بربور ما كان لحن قنوم بربورار لفه لما أنا عرّض سعى عاينا أنا قول من رصون من حالا ما يأور جديدا أصول ما أور كان نجوا جبنا لمست العلم بعيدا والله أعلم